ثلاثة استمع إلى الكلمات وأعدها أكتب أسكت ينصر أدرس ينظروا. كتب أدخل كتب قنفض أعبر نذهب يدخل كبرة يخرج يركب